ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله صدع المؤذن للصلاه فهاجني صوت إلى بيت الكريم يجيب وتسارعت دقات قلب خافق اذحانا من لقيا الحبيب نصيب يا ربي يا ربي فعمر بالصلاه مساجدا سمعت لفراقها بكا ونحيب أيها الاحبه في الله حمدا لله ان عدنا الى بيته العظيم وما مر بنا من هذا الفراق إنما يؤكِدُ ضعفَنا وافتِقارَنا إلى الله تبارك وتعالى يا أيها الناس وأنتُم الفُقراءُ إلى الله والله هو الغنيُ الحميد إن يشأ يُذهبُكم ويأتِ بخلقٍ جديد وما ذلك على الله بعزيز فيجبُ علينا ونحن نعود إلى بيوت الله تبارك وتعالى أن نُؤمنَ بقضاء الله وقدرِه وأن كل شيء خلقَه سبحانه وتعالى فقدَّرَه تقدير. وقال تعالى إِنَّا كلَّ شيءٍ خلقناه بقدر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلمٍ عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابتُه سرًّا شكر اللهم لك الشكر ولك الحمد فكان خيرا له وان اصابته ضر صبر فكان خيرا له ويجب علينا ثانيا كمال التوكل على الله تبارك وتعالى وتفويض الأمر اليه ومن كمال التوكل عليه أن نؤمن أنه لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك احرص على ما ينفعك. واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا كان كذا وكذا ولكن كل قدر الله وما شأفعل أو قدر الله وما شأفعل فإن لو تفتح بااب الشيطان أو عمل الشيطان يجب علينا قد جنا إلى مسجدنا أن نرجع إلى الله ررجوع حميدا. وأنَّ توب إليه توبةً نصوحًا يا أيها الذين آمنوا توبُوا إلى الله توبةً نصوحًا عسى ربُّكم أن يُكفِّرَ عنكم سيِّئاتكم ويدخِلكم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار يوم لا يُخزِ الله النبيَّ والذين آمنوا معه أيها الأحبَّة ما ظهر في هذه الأرض من قطيعةٍ بين الناس عن مساجد الله ما هو في وجهة نظر المؤمنين إلا بذنوبٍ أصابتهم قال سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لماذا يا رب ليُذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فها نحن يا رب نرجع إليك منيبين مُثنبين مستغفرين فتُب علينا واغفر لنا وارحمنا وتولى أمرنا إنك على كل شيء قدير كذلك الأخذ بالأسباب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح فما نحن فيه الآن من إجراءات احترازية هو توجيه نبوي صلى الله عليك يا رسول الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فِرَّ من المجذُومِ فِرَارِكَ من الأسَدِ الأمر الخامس يجب علينا أن نرجع إلى الله بالدُّعاء قال سبحانه وتعالى وقال ربُّكم دعوني أستجِب لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدُّعاءُ هو العبادة والدُّعاءُ نوعًا نوعٌ عام أن تدعُ الله سبحانه وتعالى أن يكشِفَ عنا البلاء وأن يرفَعَ عنا ما نحن فيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعُو عندما اشتَكَ المسلمونَ المدينة فقال اللهم حبِّف إلينا المدينة كحُبِّنا مكَّة أو أشدَّ وصحِّحها وبارِك لنا في مُدِّها وصاعِها وانقُل حُمَّاها فاجعلها في الجُحفة اللهم ارفع عنا ما نزل بنا من وباءٍ وأمراضٍ وأوجاعٍ يا رب العالمين ودعاءٌ خاص كان النبي صلى الله عليه وسلم يحصن به نفسه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحصن بالمعوذتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة ابن عامر يا عقبة تعوذ بهما أي احتمي بهما وتوجه بهما إلى الله سبحانه وتعالى قراءةً أن يرفع عنك وأن يحفظك وأن يحميك يا عقبة تعوذ بهما فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا ثُمَّ يَأُمُّهُمْ بِهِمَا في الصَّلَاةِ الأمر الثاني ما روي عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام وسيء الاسقام وما نزل بنا من وباء فهو من سيء الاسقام التي يجب أن نستعيذ الله من شرها وعن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إلى هذا الدعاء وهذا الذكر العجيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال في أول يومه أو في اول ليلته بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثا لم يضره شيء في ذلك اليوم أو في تلك الليله وفي روايه ابي داود من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تُصِبه فُجاءة بلاء وقال فأصاب أبان بن عثمان الذي يروي هذا الحديث عن أبيه الفالج فالذي سمعه يروي هذا الحديث نظر إليه وتعجب قال سبحان الله تروي هذا الحديث وتصاب بالفالج اسمع إلى تعليق أبان ابن سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه قال ما بالك تنظر الي فوالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن اليوم الذي اصابني فيه ما اصابني غضبت فنسيت هذا الدعاء فاصابني ما اصابني اذا نعود إلى الله ونتوكل على الله ونؤمن بالله ونأمل في وجه الله خيرا أن الله سيرفع هذا البلاء وسيرفع عنا هذا الداء ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يبعث الأمل في قلوب الصحابة فيقول كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على مفرق راسه فيشق اثنتين وما يصده ذلك عن دينه ويمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه او عصب وما يصده ذلك عن دينه والله اسمع الى قول النبي صلى الله عليه وسلم وقسمه والله لن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون فلا تخافوا إلا الله ولا تستعجلوا فإن الله سبحانه وتعالى يرفع ما بنا متى شاء وكيف شاء فلا تستعجلوا ولكن توكلوا عليه والجاؤوا إليه ودعوه أن يرفع ما بنا إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على النبي الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم أما بعد وإن مما يبعث على الأمل والتفاؤل أن تُفتَحَ بُيُوت الله سبحانه وتعالى تزامنا مع بداية عام هجريٍ جديد جعله الله عام السعادة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك أن يُوافِق صلاة الجمعة اليوم حدثًا عظيمًا وأملًا كبيرًا حيثُ نجَّى الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى من فرعون الأمل حتى يأس قومه وقالوا يا موسى العدو من خلفنا، والبحر من أمامنا، إنا لمُدرَكُون قال كلا، إن معي ربي سيهدين، فقولوا إن معنا ربنا، إن معنا ربنا سيهدينا ويوفِّقنا وإن مما أُثِر عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لما جاء المدينة وجد اليهود يصومونه فلما سئل اليهود اخبروه عن العله وقالوا ذلك يوم نجا الله فيه موسى من فرعون فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن اولى بموسى منكم وامر صحابته فصاموا ومن فضله ما رواه الامام مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال صيام يوم عاشوراء غدا السبت غداً عاشوراء صيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله صيام يوم يكفر ذنوب سنة مستقبلة ذنوب سنة من الصغائر هذا ما اتفق عليه أهل العلم من الصغائر أما الكبائر فلا يكفرها حتى صيام رمضان إلا أن يتوب العبد إلى الله رب العالمين تتوب إلى الله وهذا فيه فتح إلى باب الامل والتفاؤل إلا من تاب واامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ويستحب صيام يوم التاسع اليوم لمن استطاع ان يصوم فليحمد الله صيام يوم التاسع مع العاشر لقوله صلى الله عليه وسلم لان بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ومن لم يصم التاسع أي من لم يتذكر أو نسي أو لم يستطع اليوم فليصم العاشر والحادي عشر أي غدا وبعد غد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم طيب إذا صام العبد منا اليوم العاشر فقط وهو يوم السبت غدا فلا حرج عليه وأختم بقاعدةٍ شرعيةٍ جميلةٍ في صيام أيام الأسبوع صيام أيام الأسبوع على سلاسة أقسام يوم مستحب مطلقًا ومندوبٌ إليه وحثَّ عليه نبينا وهو صيام الاثنين والخميس ويوم كُرِه أن يُفرَد بالصيام وهو يوم الجمعة لا تفرد الجمعة بصيام وإن كنت صائما يوم الجمعة فصم يوما بعده ويوما أو يوما قبله ثم بقية الأيام على أصلها أنها مباح أن تفردها بالصيام يوم السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء هذه على أصلها أنها يجوز أن تفرد بالصيام. أما الحديث المروي في النهي عن صوم يوم السبت حديث مُضطرب لا يصححه أكثر أهل المعرفة بالحديث كما أن الحديث الوارد في استحباب يوم السبت والأحد مخالفةً لأهل الكتاب فهو حديث ضعيف إذن الخلاصة من أراد أن يصوم السبت فقط غدًا فليصم ولا شيء في ذلك ومن أراد أن يصوم السبت والأحد فبها ونعمة ومن أراد أن يصوم اليوم الجمُّعَ مع السبت غدًا فبها ونعمة ومن أراد أن يصوم الجمُّعَ والسبت والأحد فهذه أكمل الصُور وأجلِّها وأقربِها إلى الله وتذكَّرُوا قولَ النبي من صام يوماً في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار بهذا اليوم سبعين خريفا نساله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وان يعتق رقابنا من النار اللهم خذ بايدينا اليه اخذ الكرام عليه اللهم لا تحرمنا من مساجدنا بعد يومنا هذا اللهم لا تحرمنا من مساجدنا بعد يومنا هذا اللهم خذ بايدينا اليه اخذ الكرام عليه اللهم اغفر لنا الذنوب واستُر علينا العيوب وتُب علينا يا مولانا حتى نتوب اللهم لا تخرجنا من هذا اليوم المبارك ومن هذه الساعة المُبارَكة ومن هذا المكان المبارك إلا بذنبٍ مغفور وسعيٍ مشكور وتجارةٍ لا تبور برحمتك يا رحمن يا غفور اللهم اغفر لنا الذنوب واستُر علينا العيوب اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونُزُل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء اللهم اجعل هذا البلد آمنةً مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم أنزل على بلادنا السخاء والرخاء والأمن والأمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا الغلا والبلى والزنا والربى والأوجاع والأسقام والأوبئة ما ظهر منها وما بطن اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى واجعل له البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بيده إلى الخير وتذله عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً